بسم الله الرحمن الرحيم والنجم إذا هوى ما ظل صاحبكم وما روى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى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 الْمَأْوَى إِذْ يَغْشَى السِّدْرَةَ مَا يَغْشَى مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَى لَقَدْ رَأَيْتَ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَى أَفَرَأَيْتُمُ اللَّاتَ وَالْعُزَّى وَمَنَاةَ الثَّالِثَةَ الْأُخْرَى أَلَكُمُ الذَّكَرُ وَلَهُ الْأُنثَى تِلْكَ إِذًا قِسْمَةٌ ضِيزَى إِنْ هي إلا أسماء أَسْمَاءٌ سَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ وآبا.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 الذين لا يؤمنون بالآخرة لا يسمون الملائكة تسمية الأنثى وما لهم به من علم إن يتبعون إلا الضن وإن الضن لا يغني من الحق شيئا فأعرف عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا ذلك ما بلغهم من العلم إن ربك هو أعلم بما ضلّ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 إِنَّ رَبَّكَ وَاسِعُ الْمَغْفِرَةِ هو أَعْلَمُ بِكُمْ إِذْ أَنشَأَكُم من الْأَرْضِ وَإِذْ أَنتُمْ أَجِنَّةٌ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَى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 الأوفى وأن إلى ربك المنتهى وأنه هو أضحك وأبكى وأنه هو أمات وأحيا وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من إذا تمنا وأن عليه النشأة الأخرى وأنه هو أغنى وأقنا وأنه هو رب الشعراء وأنه أهلك عادن الأولى وثمود فما أبقى وقوم نوح من قبل إن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 اعبدون فاسجدوا لله واعبدوا